نستخرج منه اللآلئ والجواهر والدرر ونطوف في بستانها الماتع نجمع منه الرحيق والزهر والثمر هذا هو برنامجكم الذي نسعد بلقائكم من خلاله لنقف مع كلمة واحدة وكلمة اليوم هي العبادة والعبادة أصل معناها في اللغة الذل نعم يقال طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب فليس عبدا لله من خضع واستسلم وانقاد بغير حب أبدا ليس عبدا لله وليس عبدا لله من ادعى الحب دون الانقياد والخضوع والإذعان والاستسلام لأمر ربه تبارك وتعالى وجل في علاه فكلما ازداد حبك لله ازددت إذعانا وانقيادا واستسلاما وكلما ازددت انقيادا وإذعانا وخضوعا واستسلاما ازددت حبا لله فالعبد منقاد محب وجل محب هذا هو العبد الصادق في محبته لله تبارك وتعالى العبد الصادق هو العبد المحب لله جل وعلا المستسلم المذعن المنقاد لامره جل جلاله والعبادة بهذا المفهوم ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فقط لا كل هذه صور من صور العبادة لكن العبادة أشمل وأوسع من هذه الصور بكثير فكل كل عمل كل عمل للجوارح أو للقلب ما دمت قد أخلصت النية فيه لله وما دمت قد وافقت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في عبادة متقبلة من الله جل جلاله فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى اليتامى والتوكل والتفويض والرجاء والإنابة والاستغاثة والاستعانة واليقين والحب والبغض والعطاء والمن والذكر والتسبيح وحضور مجالس العلم إلى غير ذلك كل ذلك وغير ذلك من العبادة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها بهذا المفهوم الشامل الواسع لمعنى العبادة يتبين لنا أيها الإخوة والأخوات أن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق بل وخلق السماء والارض بل وأنزل الجنة والنار بل وأرسل جميع الأنبياء والرسل من أجل هذه الغاية الكريمة قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا وهو يبين أنه ما أرسل جميع الأنبياء والمرسلين إلا لهذه الغاية قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى وإلى سمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال جل جلاله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تدبر الآية مرة أخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فما من نبي ولا رسول إلا ودع قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك وإلى الكفر بما بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن لها قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فهي نفي وإثبات نفي للأرباب والأنداد والآلهة والطواغيت وإثبات لتوحيد الله تبارك وتعالى ولإفراده جل وعلا وحده بالعبودية والألوهية فالنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النافي بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات في آن واحد لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة هذه وظيفة الأنبياء هذه وظيفة الرسل وهذه وظيفة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين من بعدهم فواجب على كل من سلك طريق الأنبياء والمرسلين أن يبدأ مع قومه من حيث بدأ الرسل والأنبياء بدعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك فالعبادة بهذا المفهوم تسع الحياة كلها نعم تسع الحياة كلها فكل عمل أيها الإخوة والأخوات صحت فيه النية وكان موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فهو عبادة متقبلة مرضية ومن أعظم الأدلة النبوية على هذه الرحمة الندية ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أي ذهب أهل المال والغنى بالأجر كله نصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم يعني كما أمرتنا بالصلاة صلى أهل الغنى وكما امرتنا بالصيام صام أهل الأموال لكنهم سبقون بالنفقه ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم أي بما زاد من أموالهم فماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة تدبر وفي بضع أحدكم صدقة والبضع هو الفرج أو جماع الرجل المرأته وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام يكون عليه وزر قالوا نعم قال ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر الله أو لم أقل لكم أيها الأحبة لأن أي عمل تصح فيه النية ويكون موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فهو عبادة متقبلة مرضية من رب البرية تبارك وتعالى فما عليك إلا أن تصحح النية فنية هي التي تضخم العمل أو تحقره قد يكون العمل في أعين الناس كبيرا عظيمة لكنه عند الله حقير لا وزن له تجده يوم القيامة هباء منثور لأنك ما ابتغيت به وجه الله جل وعلا وقد يكون العمل حقيرا صغيرا في أعين الناس لكنه عند الله عظيم لأنك ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى في مستد أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال ربنا جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالله سبحانه لا يقبل العبادة إلا بشرطين ألا وهما الإخلاص والاتباع الإخلاص أي أن تبتغي بعبادتك وجه الله جل وعلا والاتباع أن تكون عبادتك موافقة لشرع رسول الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا أي في ديننا وأحدث يعني ابتدع من أحدث في أمرنا هذا أي من ابتدع في ديننا هذا ما ليس فيه فهو رد أي مردود عليه لا قبول له من الله سبحانه وتعالى إذن العبادة هي الصيحة الأولى لكل رسالة وهي الدعوة الأولى لكل نبوة وهي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل ووالله ثم والله لو تخلى الخلق كل الخلق عن عبادة الله تبارك وتعالى ما نقصوا من ملكه أي شيء ولو اجتمع الخلق كل الخلق بإفراد الله وحده بالعبادة ما زادوا ملكه أي شيء فالله غني عن كل خلقه فالكون كله في عبادة دائمة لله والكون كله في تسبيح دائم مستمر لله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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وقال جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون اي لا يملون ولا يسأمون ولا يشعرون بالتعب ولا يتوقفون عن عبادته وتسبيحه جل جلاله بل قد ثبت في الحديث الصحيح الذي راه مسلم من حديث أبي ذر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عن رب العزة في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم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 والله هو الغني الحميد إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إذا كان ذلك كذلك إذا كان الله تبارك وتعالى غنيا عن خلقه وملائكة الله لا تخطر عن تسبيحه ولا عن عبادته كما قال الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين دخل البيت المعمور وهو بيت بمحاذاة الكعبة لو خر أي لو سقط لسقط على الكعبة قال يدخله كل من سبعون ألف من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة إذا كان الكون كله في عبادة وإذا كان الكون كله في تسبيح وإذا وحد الخلق جميعا ربهم تبارك وتعالى ما زاد ملكه شيئا وإذا كفر الخلق جميعا ما نقص ملكه شيئا إذا كان ذلك كذلك فنحن نسأل ونقول فلماذا إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته سؤال مهم أظن أنه قد خطر ببال الكثيرين تعالوا بنا لنجيب على هذا السؤال المهم في الحلقة المقبلة مع كلمة العبادة أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وإياكم بعبادته